أحياكم الله تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما الحمد لله رب العالمين كم له علينا سبحانه من نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد منى الله علينا بنعمة الإسلام ومنى الله علينا بنعمة الفهم في دينه تبارك وتعالى وقد أثر عن أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا أنهم قالوا ما عبد الله بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم لذلك من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بالعلم والفهم فيه والدعوة إليه وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا بد لكل إنسان إن, أن يسعى في تحصيل هذا العلم وأن يحافظ عليه وأن يعنى به عناية فائقة ومن هذا العلم ما يدخل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو نور لنا في بيان طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى الذي به بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ربنا وأيضا الحديث الذي هو وحي من عند الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم به الأمة ويقتفون أثره من بعده صلوات الله وسلامه عليه وقد بدأت في شرحي الأربعين النووية للإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه هذا الأربعين الذي جمعه على جمع لم يسبق من قبل فقد جمعه الإمام رحمه الله في أحاديث هي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بينا في المقدمة التي قدم بها الشيخ الإمام رحمه الله أنه قد سبقه إلى ذلك آئمة كبار فحول في العلم والحديث والفقه ولكن لم يجمع في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم قبله فكل من سبقه كان يجمع في أمور أخرى وبدأت في المرة الماضية والتي قبلها في شرح الأحاليث الشريفة وانتهينا من حديث عمر رضي الله عنه الحديث الأول وهو إنما الأعمال بالنيات الحديث الفرض الغريب <تصفيق> الذي بدأ به البخاري رحمه الله كتابه مصدرا إياه ليرد به على أهل البدع والأهواء الذين يردون الحديث أو يردون خبر الآحد ثم تكلمت في المرة الماضية حول الحديث الثاني وهو حديث عمر أيضا وهو حديث يدور على الدين كله فيه بيان لمراتب الإسلام ومراتب الإيمان وركن الإحسان وفيه من الغيبيات وأحوال الساعة وإماراتها وأمراتها وغير ذلك من الأمور كما قال أهل العلم هذا الحديث أم السنة هذا الحديث أم السنة لو كان هناك بعض الإخوة عندهم الأحاديث مكتوبة يضعها أو يضع الجزء الذي نشرحه حتى تعم الإفادة حتى يتابع معنا الإخوة إن شاء الله تعالى والأصل في هذا الأمر أن تحفظ هذه الأحاديث فالأولى لطالب العلم في منهجيته التي يسير عليها في دراسة الحديث الشريف أن يبدأ بالأربعين لأنها بسيطة وصغيرة الحجم فهي 42 حليثا وعليه أن يحفظها فإذا حفظها شمل أمورا كثيرة من الدين أنا ما أفهم هذه اللغة بارك الله فيك فإن شاء الله تعالى من يحضر معنا يحاول الحفظ بارك الله فيك يحاول الحفظ ومن أراد أن يسمع بعد الدرس إن شاء الله تعالى فلا بأس في ذلك ما دام هناك متسع من الوقت حتى يضبط الكلام ويكون الأمر فيه على خير فإذا ختمت الأربعين أصبح لديك شيء أو كثير من أمور الدين التي هي مجموعة في هذه الأربعين لأن هذه الأربعين من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لما نتكلم في حديث عمر هذا الذي فيه مراتب الإسلام والإيمان وركن الإحسان سنتعرف على أمور كثيرة من أمور الدين وربما هذا الحديث هذا الحديث يغني عن غيره من الأحاديث في بابه لأنه شمل أمور كثيرة كما سيأتي الشرح إن شاء الله تعالى تكلمت في المرة الماضية حول إسناد هذا الحديث الذي جاء به أو تفرد به مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله هو تلميذ البخاري تفرد به عن البخاري رحمه الله في إخراجه بهذا أو بهذه الصيغة أو بهذه بهذا اللفظ الذي سأذكره مرة أخرى إن شاء الله تعالى كما ذكرته قبل. ومسلم تفرده به من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وكان معه حميد بن عبد الرحمن الحميري حتى ذهب إلى أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم حدثهم بهذا الحديث عم ابن عمر عن أبيه فقال حدثني أبي وهو أبو أو هو عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما هذا الحديث اللفظ الذي أخرجه مسلم وتفرد به عن البخاري وأورده النووي في الأربعين هو قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس أو بينما نحن عند رسول الله لم يذكر جلوس، ولكن جلوس هذه وردت في روايات أخرى. فهناك روايات في البخاري ومسلم أيضا، ولكن بدون هذه أو هذا السياق الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. <تصفيق>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 هذا اللفظ لمسلم تفرض به عن البخاري وقد بينت ما قد خالف فيه باقي الذين خرجوا الحديث عن مسلم والرويات التي ذكرت في المرات الماضية ولله الحمد وقد بينت كما في قوله عندما دخل عليهم جبريل عليه السلام ورأوا ظاهره وما هو عليه من هيئة وبينا أداب طالب العلم مع شيخه وكان جبريل عليه السلام يعلم الصحابة الذي عليه الحال في التعلم والتعليم وهذا أصل بنى عليه أهل العلم الأدب و ذكر أنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه أي فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد وقلنا قبل ذلك أنه ربما نادى عليه كما كان العرب ينادوا ينادي بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم بإسمه المجرد وأيضا قلنا أن هناك أمر آخر وهو ربما نادى عليه قبل نزول التحريم بألا يدعو أو يجعل دعاءهم كدعاء دعاء النبي كدعائهم بعضهم بعضا فسأل, النبي فسأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله عليكم السلام وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه فهنا جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام بأنه بين له مراتب الإسلام وأنها أو أن الإسلام يقوم على أركان، وإن كان لفظ الركن لم يكن واردا في نص من النصوص الثابتة الصحيحة، وإنما لفظ أركانه أي أركان الإسلام هو اجتهاد من أهل العلم في بيان أن الركن هو ما يقوم عليه. ما هيّة الشيء ما يقوم عليه أو تقوم عليه ماهية الشيء فلذلك سما أهل العلم الأركان بالإسلام بأن أي ركن من أركان الإسلام يقع فيه أمر معين مثل الذي لا ينطق بالشهادتين مثلا أو لا يقر بهما يعد كافرا فهو أسقط بذلك ركنا أي شيء يقوم عليه الإسلام فهذه الأركان الخنسة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام وجاء أيضا في الحديث الذي سنذكره بعده إن شاء الله تعالى حديث ابن عمر قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو حج بيت الله الحرام وهناك روايات تقديم الصوم على تقديم الحج على الصوم. حج البيت وصومي وصوم رمضان حج البيت وصوم وصوم رمضان نعم بارك الله فيكم فان شاء الله تعالى يعني لا نشغل التكست بشيء غير الدرس ان شاء الله تعالى ونجعل وضع الجزء الذي يشرح ان شاء الله تعالى حتى الإخوة يتابعونا في ذلك بإذن الله تعالى ف. النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب جبريل عليه السلام على معنى الإسلام والإسلام إذا أطلق كما قلت قبل إذا أطلق وحده أي منفردا يراد به الدين كله ويشتمل على الإيمان والإسلام والإحسان إذا أفرده يراد به الدين كله الإسلام والإيمان والإحسان بمراتبهم جميعا أما إذا أضيف إليه الإيمان فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة لذلك لما ننظر إلى أركان الإسلام نراها كلها يقوم الأمر عليها بالجوارح وإن كان بعضها يتعلق الأمر بها مع الجوارح القلوب بإخلاص النيات أو تحقيق النية وثبوت النية ولكن الأصل هو الجوارح فإذا أفرد الإسلام أراد أو أريد به الدين كله أما إذا أضيف إليه الإيمان فهو يختص بالأعمال الظاهرة فقط وأيضا الإيمان إذا أفرد الإيمان فهو يراد به كل الأمر أما إذا أضيف الإسلام فيراد بالإيمان الأعمال القلبية أي الأعمال الطاطنة وهذا سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في حينه فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب جبريل عن الإسلام أي الأمور التي إذا فعلها المرء يسمى مسلما لأنه كل مؤمن مسلم ولا عكس كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن فمرتبة الإسلام أقل من مرتبة الإيمان فدرجة الإيمان أعلى من الإسلام ودرجة الإحسان أعلى من الإيمان فهم يتفاوتون في الدرجات لذلك لو نظرنا في أركان الإسلام ثم نظرنا في أركان الإيمان لرأينا تفاوتا في المعنى ففي هذا كلما نظرنا إلى الأعلى لرأينا الأمر فيه تحقيق وقرب إلى الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الإسلام عند أهل العلم وهذا كثير من أهل العلم عرفه بذلك وهو الاستسلام لله بالتوحيد الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو خمسة أركان كما ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الله في رسالته الثلاثة أصول أدلة. فالإسلام بمعناه المعروف هو أن تستسلم لله تبارك وتعالى بكليتك وتنقاد إليه وتكون معه لا تقدم عمل فالنية لله تبارك وتعالى وهنا وهذه الأكان الخمسة بدأ صلى الله عليه وسلم فيها بالشهادة أو الشهادتين وهما ركن واحد وينقسمان سنان إلى شقين فركن واحد وهما شقين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لانهما لا يتفرقان. إذا ذكر شهادة أن لا إله إلا الله لابد أن تصاحبها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والشهادة كما قلنا قبل هي الإقرار بالقلب والنطق باللسان الإقرار بالقلب والنطق باللسان أنت تقر على هذا الشيء بالقلب فيصدق به لسانك على هذا الإقرار فتنطق به أو فينطق به لسانك فهذه هي الشهد فأنت تشهد اللا إله إلا الله والدليل على ذلك قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فبدأ بنفسه تبارك وتعالى وثنى بالملائكة بشرفهم وقدرهم وعلوهم وثلث بأولي العلم ومنهم الرسل والأنبياء والصالحين وغير ذلك فأن تشهد أن لا إله إلا الله أن تقر وينطق بها لسانك وتعمل بها جوارحك على أن الله تبارك وتعالى ليس معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فأنت تعتقد اعتقادا جازما أنه كلما سوى الله من آلها فهي باطلة لذلك الله تبارك وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير هذا قول فصل في ان الله تبارك وتعالى هو الحق وكل ما يدعون من دونه باطل فهناك من يدعو الشجر هناك من يدعو البقر هناك من يدعو الجماد هناك من يدعو يدعو الشمس هناك من يدعو القبور واصحابها ويقفون حولها هناك وهناك هناك، فكل من يدعو من دون الله عز وجل فهذا الداعي باطل والمدعو باطل أما الحق هو الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وشهادة أن لا إله إلا الله كما قلت تنقسم إلى قسمين أو إلى ركنين نفي وإثبات نفي أي لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله تبارك وتعالى لا معبود بحق إلا الله عز وجل ولها سبعة سبعة شروط كما قال بعض أهل العلم أبجدها بعضهم في بيتين من الشعر قال علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول والقبول لها وزيد ثمينها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها فالعلم علم بالله تبارك وتعالى وبمعرفة معناها لفظا بأن تعرف النفي والإثبات تعلم هذا العلم أيضا اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب فبعد العلم يأتي اليقين أنت تدرك هذا الشيء إدراكا جازما ثم توقنه جيدا علم يقين وإخلاص الإخلاص المنافي للشرك وهو ما قلت عليه لا إله إلا الله علم يقين وإخلاص وصدقك معه محبة والصدق المانع من النفاق بخلاف المنافقين فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم بارك الله فيكم. فالمنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فجعلوا أعمالهم ظاهرة بخلاف أعمالهم الباطنة، فقد وقعوا في الكذب بذلك، فلا بد من الصدق المناف المانع من النفاق. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والانقياد بأداء حقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته وهذا هو مقتضاها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها القبول هنا القبول يكون منافيا للرد وذلك بالانقياد لأوامر الله وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى ثم جاء في البيت الثاني وقال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها أو ألها هذا أي أن تكفر بكل ما سوى الله تبارك وتعالى منه أشياء يعبدونها من دون الله، فمن يؤمن بالله فمن يكفّر بفمن يكفّر بالطغوت يؤمن بالله، فقد استمسك بالوروة الوثقة لن في صوم لها. فهذه شروط لا إله إلا الله السبعة، ولا بد أن نفهمها جيدا حتى نطبقها. ونمشي عليها فهذا شطر الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله ثم قال صلى الله عليه وسلم أن تشهل أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من من العرب والعرب من ذريات إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له بالرسالة ونشهد له بالبلاغ وهو نبي ورسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، ولا بد أن نعرف سيرته صلى الله عليه وسلم من دروسها دراسة جيدة، والشهادة على نبوته صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فمن لم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة فقد كفر لذلك لا يصح إيمان بدون الشهادتين ولا يصح الإيمان بشهادة واحدة يعني لو رجل قال أشهد أن لا إله إذا الله فقط لا يؤمن حتى يقول وأشر أن محمد رسول الله ولا يقبل ولا يقبل العمل منه حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهادتي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و معنى شهادة أن محمد رسول الله كما قال أهل العلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا معنى أن تشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشهادة كما قلنا تتضمن الإقرار بالقلب والنطق وبمجرد أنك نطقت بلسانك تطبق هذا بالعمل فإيمانك به صلى الله عليه وسلم أن تطيعه قل أطيع الله وأطيع الرسول قال الله تبارك وتعالى أيضاً قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم فالأصل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الطاعة وعدم المعصية كما جاء في الحديث. كل الناس أو كل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعته فيما أمر بكل ما أمر به كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر أي نصدق كل ما جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح عنه لو نظرنا في حديث من هذا الحديث صحيح لا يجوز مخالفته ويجوز التصديق وقتها ليس بعد تفكير ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره فيما مضى إذا حكى عما مضى أو فيما يأتي من غيبيات النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه بالجنة والنار وبما سيحدث بعد ذلك فيجب التصديق في ذلك وكان أبو بكر رضي الله عنه أول من صدقه صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر النسّديق رضي الله عنه أمين في سوق إن شاء الله يا أخوة طيب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وجد ناب ما عنه نهى والزجر كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن أفعله وذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم فهذا تشريع كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فالأصل عدم فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ظهور أهل البدع الذين يبتدعون فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء بعد أن الله له الشر فهو ينهى عن كل ما قد لم يأتي أو ينهى عن كل ما لم يأتي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما من في ما من شيء فيه فيه خير إلا دل الأمة عليه وما من شيء فيه شر إلا حذرها منه فكل ما نهى عنه يجب النهي عنه والانتهاء منه ولا يجوز ولو حتى التفكير فيه وأيضا من معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع بشريعة ناسخة لما قد مضى من الشرائع السابقة فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته وحي من عند الله عز وجل ولا يجوز أن نعبد الله تبارك وتعالى بشرع غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الرب تبارك وتعالى فهذا يكون فيه الطاعة ويكون فيه السير وهذا هو الصراط المستقيم كما قال الله عز وجل وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فكل يريد أن يعبد الله بهواه وبطريقة يخترعها هو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين طريق العبادة لله تبارك وتعالى الحق التي يجب على كل مسلم أن يسير عليها فهدايته يدعو الناس إلى طريق مستقيم ليس فيه عوجاج وليس فيه ميل فالأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من عذاب محقق فالإسلام ركنه الأول الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم ذكر بعد ذلك وتقيم الصلاة هناك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين وأحمد وغيرهم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فاجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم سبع خمس صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث فشاهد هنا أنه أمره بأن يدعوهم إلى الشهادتين أولا فإنهم أطاعوك لذلك أي أقروك على ذلك وآمنوا وساروا على ذلك فابدأ معهم بأمور الشريعة والفروض الباقيه فالأصل هو التوحيد والمتابعة أي إخلاص العمل لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما بدأ معهم الركن الثاني وهو الصلاة إلا بعد أن يقر ويعتقد في الشهادتين جزما ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وتقيم الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء عند العرب معناها الدعاء أما في الاصطلاح فتختلف من فن لآخر فهناك من يقول بأن الصلاة في الفقه هي أقوال وأعمال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم من حيث أنها أمور أو أعمال يعملها الإنسان هناك إذا قرنت بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيها أمور كثيرة أصحها وأحسنها ما أخرجه البطاء معلقا على أبي العالية أنه قال أحتن ما قيل فيها صلاة الله تبارك وتعالى على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى الثناء من الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى أما الذين قالوا بأن الصلاة هي الرحمة فرد عليهم بأن الله تبارك وتعالى يقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فلو كانت رحمة ما كان يذكر بعدها الرحمة وغير ذلك من الأمور الشاهد من ذلك أن الصلاة هنا المراد منها هي الصلاة القائمة المعروفة وهي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدئة بالتكلم ومختتمة بالتسليم والمراد هنا بالذات الصلوات الخمس المفروض علينا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه الصلوات الخمس هي التي تدخل في الإقامة أي فرض إقامة هذه الصلوات فهذا المراد من الصلاة وهناك أحاديث كثيرة في وجوب إقامة الصلاة وأن من لم يقم الصلاة فقد كفر وعلى من هذه الأحاديث كما أخرج مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وأيضا في كتاب تعظيم قدر الصلاة للماروز عن عبادة بن الصامت عن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة نعم هناك احديث كثيرة وايضا ما يعني المرز في تعظيم قدر الصلاة الصلاة قد جمع قبورا كثيرة متعلقة بهذا الأمر هناك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وذكره عن سعد علي بن أبي طالب قال من تركها فقد كفر وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة وذكر عن أيوب استختياني رحمه الله ترك الصلاة كفر ولا يختلف فيهن وهناك اختلاف وقع بين الفقهاء بين الذي يتركها يتركها تهاونا ويتركها ويتركها جحودا والخلاف فيه كبير جدا بين الفقهاء ولكن أشاهد أن هذا ركن من أركان الإسلام لا ينبغي إضاعته لأنه متعلق بالإسلام فإذا نفي عن الإنسان فقد هدم ركنا من أركان الإسلام والله تبارك وتعالى فرض الصلاة المفروضة لعبادته فواجب على كل إنسان أن يلتزم فيما قد أمر به. وقدر الصلاة عظيم، وأمره كبير، فأصل فيه المحافظ عليه. وإقامة الصلاة ليس معناها أن أذهب وأصلي فقط ولكن إقامة الصلاة يدخل فيه أمور كثيرة في صوت إن شاء الله فإقامة الصلاة يدخلها أمور كثيرة. أولا إحسان الوضوء لأنه لا يصح أو لا تصح الصلاة بدون وضوء، فلا بد أولا من إحسان الوضوء حسنه، ثم إقامة شروط الصلاة من استقبال نية رفع الحدث وذلة النجس وغير ذلك من شروط الصلاة المعروفة عند الفقهاء لا بد من الالتزام بها كلها لا بد من معرفة السنن والواجبات لا بد من الخشوع في الصلاة والطمأنينة <تصفيق> لابد من استحضار عظمة الله تبارك وتعالى في الصلاة وغير ذلك من الأمور التي يقام بها أو تقام بها الصلاة لابد من استحضار كل ما يكون فيه خشوعا لله تبارك وتعالى في الصلاة فذلك يمكن أن تقيم به الصلاة ليست في الصلاة فقط أن أذهب للمسجد لأؤدي فرض ثم أعود فقط لا بد أن تكون هناك نية واستحضار للقلب وخشوع وامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى وتحقيق للشروط والواجبات والسنن فكل هذا يدخل في الصلاة ويدخل ما قبل وما بعد وعدم ضيعوا ذلك كله بالمعاصي فأمور كلها لابد من العمل بها والعلم كذلك فهذا يدخل فيه إقامة الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر لأنها ركن من أركان الإسلام ولا يجوز ضياع ذلك مطلقا إلا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في كل عام قال لو قلت نعم لواجبت ف هذا الذي فقد فيه الخضرة لو ما لو ليس أو لي ما معمل ما أستطيع أن أذهب فالله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه أما الصلاة فشرع الله لنا ورخص لنا الصلاة على جميع الحيات لو كنت مريض لك رخصة لو ولو ولو كل أمر قد أمر الله به وقد يسر الله به لك أنت وكله لمصلحة المسلم الله تبارك وتعالى غني عنا وعن عبادتنا ولا يحتاج إلينا ولكن العبادات والطاعات وكل ذلك فهي تعود علينا نحن إن كان خيرا مقدمه نجل بعد ذلك خيرا إن كان شرا مقدمه نجل بعد ذلك شرا عليكم السلام طيب خيرا إن شاء الله طيب في صور إن شاء الله طيب بإذن الله تعالى نتوقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في باب الزكاة والكلام حوله وأنا يعني ما أريد أن أزيد في الصلاة أو الزكاة من حيث الأبواب الفقهية أو من حيث الكلام الفقهي لأنه هذا مجال للتعرف فقط على الفوضى الحديث وفك المعاني والألفاظ فإن شاء الله تعالى يكون الأمر فيه يسير على الإخ والأخوات ويكون الأمر فيه فهم وإفادة حتى إن شاء الله تعالى يعود ذلك علينا بالنفع بعد الانتهاء من هذه الأربعين يصبح لدينا إن شاء الله وفيكم بارك الله يعني فهما صحيحا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونكون قد جمعنا بين الفقه والحديث وهذا هو الأصل فما الفقه إلا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فلابد من الفهم في العلم في ذلك وهذه الأربعين إن شاء الله تعالى تكون لنا فاتحة للكتب الكبار فكما جاء عند البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال الربان هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره فلا يستغني احد عن الصغار من الكتب وصغير صغار العلم الصغير من الكتب والمتون وغير ذلك حتى يصل الى المراد فالكبار لا يصلون إلا بالبداءة بما بدأ به الأولون بما بدأ به الأوائل إن كان إن شاء الله تعالى هناك استفسار أو سؤال فيما قدر في هذا الدرس إن شاء الله تعالى فيكتبه إن شاء الله تعالى و لا يكون السؤال خارج الدرس إن شاء الله حتى يعم الفائدة تعم الفائدة فإن كنا إن كنا قد نسيت شيئا في المحاضرة فنتمه إن شاء الله تعالى ف. يعني أنصر نفسي وإخواني بإذن الله تعالى على الحفظ يعني صاحب الرحبية الإمام الرحبي رحمه الله قال في بيه والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه فالحفظ الحفظ أيها الإخوة والأخوات لابد من الحفظ مع الفهم حفظ بلا فهم لا يودي يصل بك إلى المطلوب و. فهم بلا حفظ لا يوصل بك إلى المطلوب. فالأصل الحفظ والفهم. ولو تحفظوا ولو نحفظ شيء بسيط من الأحاديث أو المطون أو أقوال أهل العلم، فهذا يؤدي بنا إلى الخير إن شاء الله تعالى. لأن هذا أدلّة. يعني الشافعي رحمه الله يقول: من حفظ الحديث قوية حجته. ففي ظل هذه الأيام التي فيها شبهات وطعن في السنة وغير ذلك فأنا أستطيع أن أرد بالحجة لا أستطيع أحد أن يرد ويذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن يكون عنده حجج أو بأن تكون عنده حجج يرد بها أما بدون الحجج فاللهم استعاد نسأل الله لكم التوفيق والفلاح نسأل الله أن يرزقنا الفهم في العلم ورزقنا الحلم والصبر وأن يتم نعمته علينا وأن يجعلنا من المتابعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن المخلصين له تبارك وتعالى من المخلصين والمخلصين انه تعالى جواد كريم وموعدنا ان شاء الله تعالى في نفس الموعد يوم الاثنين القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء هل وصل المسلم نفسه بالمؤمن فيه تسكية من النفس جداكم الله خير هذه مسألة وياكم بارك وفيرهم هذه المسألة طال فيها الكلام حتى تكلم فيها الشافعية والحنفية او الحنابلة الشافعية يقولون انا مؤمن ان شاء الله فلذلك كان الحنابلة لا يزوجون ولا يتزوجون منهم فهذا في عصور القول في العصور الأول التي كانت فيها تعصبا بالمذاهب تعصبا عصبيا محضا أما القول بالإيمان فإن كان الرجل يرى في نفسه أنه يقيم مسائل الإيمان فهو يقول أنا مؤمن والله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين دائما في القرآن فلو نزلت النصوص, النصوص عليك فأنت كذلك، وكما قلت في الدرس الدرس كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم لأن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، وكل محسن فهو مؤمن لأن الإحسان درجة عالية وهي أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإن يراك أعلى مراتب الدين وهو هي الإحسان أو هو الأحسن، ف. الشخص إذا قال أنا مؤمن فما فيها إشكال في أنك طبقت الإيمان على نفسك طبقت الإيمان طبقت الإيمان على نفسك والإسلام أيضا تقول أنا مسلم في أني أقيم الصلاة آتي الزكاة حج البيت صوم رمضان أنتق بالشاهدتين فهذا ربما يطلق على الظاهر والله تبارك تعالى له الباطن الله تبارك تعالى له الباطن أما تسكية النفس فالتسكية أصلها أنك تزكي نفسك للمباهى الله تبارك تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم فهو نهي عن التسكية فمثل السلفية والأثرية و غير ذلك، فأهل العلم قالوا فيها أنه يجوز إذا رأى الإنسان منه أو من نفسه أنه يتبع ذلك، أي أنه يسير على السلفية. فيقول مثلا أنا فلان الأثر، أنا فلان السلفي. فأهل العلم أجاز ذلك، ومنهم الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الشيخ. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله في ذلك وظن أنه أجازها أيضا ما دام ليس فيها يعني تزكية الشخص الذي يطلق عليه ذلك لا يزكي نفسه ولكن يبين أن منهجه هذا وهذا هو منهج لا السلفية والأثر منهج وليس جماعة لأنه ليس في الدين جماعات الإسلام جماعة واحدة وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكل من خالف في ذلك فهو يخدخل في الافتراق ويدخل في البدع ويدخل في ما لا يسمى بالإسلام أما غير ذلك فهو الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلت إن شاء الله شاء الله تعالى بارك الله فيكم الحمد لله ورب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته